يبقى حبك بيا ساكن ما يغير ماقفة قال لي ان حبك عرفت من كنوز المعرفة اعرف اعرف معرفة يبقى حبك بيا ساكن ما يغير ماقفة قال لي ان حبك عرفت من كنوز المعرفة يا حبك بيا ساكن ساكن الاحساس ساكن الاحساس شي لأن حبك من كنوز المعرفة شي لأن حبك عرفت من كنوز المعرفة ساكن الاحساس حبك يا عين الهادي ضيل انت مرآة الحقيقة ومضرب الاروى مثيل شما الظلم يحزم حزام يوصلك تبقى الناس هذي وينك نفقا لا ايبن خيره على باقيين هل دا ماشين على العهد باقيين هل دا ماشين على العهد من ضب طريقك وهي العهد ما نحرفه چني ان عرف حبك عرفت من كنوز المعرفة شوف حب الدنيا ساكن تاكين الانفاس يالي انا حبك عارف من كن و اللي ما عرفه حبك عارف يا من كن و يا عين الهاد تناد صرخه من وسط القبور وجد بين الاكاب بعدك ايش نهوى والحب شاخص درب الحقيق يا حلا به الدروب لازم Hish of blackkti mi gut ma عزيمة في كل صراح كشهبر تملك الأسوق هل دارب عشاك جينا بالأشواك هل دارب عشاك جينا بالأشواك نبذي من دربك ما حيك لو دي ما نيكلف نبذي من دربك ما حيك لو دي ما نيكلف شلي أن يحبك عرف من كلو دي المعرفة يبطى <تصفيق> انا حبك عرفت من كل وجه المعرفه حبك بي يا ساتر ما من كل وجه المعرفه يبقى بالاحساس ساكن الانفاس يبقى بالاحساس ساكن حبك عرفت من كل وجه المعرفه جاني انا المعرفة. ما نعوفك وانت تدري ما نعوفك للابد تبقى دوم الروح يمك خليت لا شان جلسات تبقى رايتك ترفرف يشهد البارصام Mrlissanika amram hadhhadWarud, ما only of factora, wa only ما haandYo the كل Interred Kıstayika amram COMPATI 이미 aand Oil ension in yolol Hades ma and Thispey Hades ma and thispey Hades ma and thispey Hades ma and thispey Après Thepey Hades من كنوز المعرفة يوغق حبك بيا ساكن ما يغير موقفة جي لأن حبك عن رفض من كنوز المعرفة يوغق حبك بيا الأنفاس <سؤال> يوقف منها احساس ساكن الانفاس يالي انا حبك عرفه ممكن وقلنا نعرفه يالي انا حبك عرفه ممكن وقلنا نعرفه يا يدك يا ضريحك يا يفجرونك يا غالي يبقى كل دربك صحيح ما يفجرونك يا غالي يبقى كل دربك صحيح فجره وقبرك اجالك والد براس الجريح فجره وقبرك اجالك والد براس الجريح تقسم بعباس خلهم ولا انجاز تقسم بعباس خلهم ولا انجاز تبقى انتش ما تبقى ذاك النار ساكن ما يغير موقفه جيني انا حبك عرفت من كنود نعرفه يا حبك يا ساكن ما يغير موقفه جيني انا من قلوبنا نعرفه كان على التوزيع والهندسة الصوتية كرار الموالي كرار الموالي. أداء الرادود الحسيني حسام العابدي كلمات الشعر الحسيني